أنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين بِكَ نذهبن بك فإنا منهم অনু কালীন হুমস ইখিল্লদী উষিয়ল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 وَإِذْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ aku